اود الدنيا كل ما تكتشفه خوفي ذنبي ان اتولدت يتيم وضل ظروفي ولو شراني عاني هتبقى مبسوطه هاكل قدك يا دنيا وبكره هتشوف بسكة الخير حتى لو حافي بنقصنا الحرام لو كان مفيش غيره ورسمالي بعرضة بالقليل الكافي عزيز النفس عمري ما يتكسر عودي وصعب الشر يظهر